النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الخامس من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من خمسة عناصر من الجيش الرافضي المرتد في ديالى ومقتل وجرح ثلاثة جواسيس للحكومة الرافضية المرتدة في الموصل اغتيال مسؤول جباية الضرائب لمنطقة ياقشيد في مقديشو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 قام جنود الخلافة باستدراج قوة من الجيش الرافضي المرتد عبر استهداف ثكنة لهم في قرية لفتة كاظم جنوب منطقة كنعان بقذيفتي هاون وتفجير عبوة ناسفة عليهم بعد خروجهم منها ما أسفر عن تدمير عربة همر وهلاك أربعة مرتدين وإصابة آخر كما استهدف أمس ثكنة للجيش الرافضي المرتد في قرية الراشد جنوب منطقة بوهرز بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لإصابة عدد منهم وأضرار لحقت بالثكنة ولله الحمد والمنه وفي نينوى بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية تقل ثلاثة جواسيس للحكومة الرافضية المرتدة في مدينة الموصل بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك اثنين وإصابة الثالث ولله الحمد ننتقل إلى ولاية الصومال اغتيال مسؤول جباية الضرائب لمنطقة يقشيد في مقديشو بتوفيق الله وحده وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة مسؤول جباية الضرائب لمنطقة يقشيد في مقديشو المرتد المدعو طويل عبدي بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف الحوثة المشركين برشاش مدفع في موقع حمّة بقر بمنطقة الظهر في قيفه وكانت الإصابة محققة ونشر أيضا صورا لاستهداف مواقع الحوثة المشركين بقذائف الهاون في سبلة الجرم بقيفه وكانت الإصابة مسددة ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين.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 تهل الجنات تدعوكم فجود انتم جنود المعالي والهدا لكم في الكون والله نديد انتم جنود المعالي والهدا لكم في الكون والله نديد انتم نسلم مبات في سبيل الله ارواحا تجود يا جنود الله